والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إِلَّا الله ولم يصر عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ونعم أجر العاملين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.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 الذين امنوا و آمنوا فسكم واهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد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 اسمعوا لنا نورنا واغفر لنا إِنَّكَ على كل شيء قدير